112. هو الله الخارق البارئ المصور 113. له الأسماء الحسنى 114. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم